تسعة استمع الى الساعات واعدها الساعه الواحده الساعه الثانيه الساعه الثالثه الساعه الرابعه الساعه الخامسه الساعه السادسه الساعه السابعه الساعه الثامنه الساعه التاسعه الساعه العاشره